م و س و ه النابلسي للعلوم الاسلاميه

ش ي ء عجيب أ ى ذ ا متنا و ك ن ا ت ر ا ا ب ذلك ر ج ع ب ع ي د قد ع ل م ن ا ما ت ق ص ا ل أ ر ض م ن ه م و ع ن د ا ك ت ا ب ا ف ي

بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أ م ر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها

كيف موسوعه النابلسي ل ل ع ل ض م د د ن ا ه ا و ل ق ي ن ا فيها ا ر و س ل ا ف ي ه ا

ز و ج ب س و ع ه ا ل ن و ذ ك ر ي ل ك ل ع ب د منيب و ن ز ل ن ا من ا ل س م ا ء

والنخل م ا س و ع ه النابلسي للعلوم ب ا أ ح ي ي الاسلاميه به ب د ة م ي ت ك ل خ

كل كتب م ر س ل فحق و ع ي د أ ف ع ي ن ا ب ا ل خ ل ق ا ل أ و ل ب ل ه م في ل ب س من خ ل ق ج د ي د ولقد خ ل ق ن ا ا ل إ ن س ا ن و ن ى

م و س و ر ب إ ل ي ه م ن ح ب ل ر ي د إذ ي ت ل ق ى ا ل م ت ل ق ي ا م ي ه

اسماء الله ك ا ل و ح و ن ى

ف ش م ع ه ا سائق و ش ه ي د لقد ك ن ت ف ي غ ف ل ة من ه ذ ا فكشفنا ع ن ك غ ط ا ك ف ب ج ت م ا ل ي و م حديد

فقال قرين هذا ه ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب

قال قرينه ربنا ما أ ق ض ي ت ه ولكن, ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصمه لدي وقد قدمت إ ل ي ك م بالوعيد

ما يبدل القول لدي وما أ ن ا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد و أ ز ل ف ت الجنة

غير بعيد هذا م ا ت و ع د و ن ل ك ل أ و ا ب ح ف ي ظ من خشي ا ل ر ح م ن ب ا ل غ ي ب و ج ا ب ق ل ب م ن ي ب ادخلوا

ذلك ي و م ا ل ن و د ل ه م م ا ي ش ا ء

وشد م ن ه م ب ع ش ا ف ن ق و ا في ا ل ب ل ا د هل من ح ي ص إن في ذ ل ك ل ذ ك ر ى ل م ن ك ا ن ل ه ق ل ب ل م ي ه

واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل ف س ب ح و أ د ب ا ر السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان

دوم ت ش ق ق ا ل أ ر ض ع ن ه م سراعا ذ ل ك حشر ع ل ي ن ا ي س ي ر ن ح ن أ ع ل م ب م ا يقولون